إلى الأمام تقدموا تقدموا إلى الجهاد فانتصروا إلى الأمام تقدموا تقدموا يا شيخنا البغداد يا اميرنا يا البغداد يا اميرنا زلزلت كفرا وافككت سيراننا الى الامام تقدم إلى الجهاد فالتمفر وحملت دينا واثقا ومصمما وحملت دينا واثقا ومصمما فنصرت في ارض المعارك كلها الى الامام فقدم الى الجهاد فتقدم الى الامام فقدم الى الجهاد فالتنفر الى الامام تقدم الى الجهاد فالتنفر الى الامام تقدم الى يا شيخنا البغداد يا اميرنا شيخنا البغداد يا أميرنا زلزلت كفرا وافكت سيرنا إلى الأمام لا قد إلى الجهاد فلتنفره, فلتنفره إلى الأمام لا قد إلى الجهاد فلتنفره, فلتنفره وحملت دينا واثقا ومصمما وحملت دينا واثقا ومصمما فنصرت في أرض المعارك كلها إلى الامام فقدموا الى الجهات فتنفروا الى الامام فقدموا الى الجهات